فيهوى إلى مهاو الهوى فيتردى وتارثاً يتعلم وتارثاً يتنعم وتارثاً يشقى ويتعب وينصب في مسالك الحياة جادها ومجالاتها وميادينها المختلفة وفي مسيرته الهادرة الطاخبة يتقلب الإنسان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 أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يهدي حذبه ليكون من أصحاب السعيل الشيطان ضعيف ولكن الإنسان أضعف من الشيطان وعندها يستعوذ عليه الشيطان وإن الناس يتكلمون ويقولون بأننا كنا على استقامة في رمضان فإذا بالسياطين قد أغلقت وقد, وقد حلت من قيودها لذلك تكاسلنا عن الصلاة في الجماعة وتقاعتنا عن قراءة القرآن ليس الأمر كذلك الشيطان ضعيف ولكن الإنسان العاجز المنحرف الفاسب الفاسق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 ليس له رسالة خير والشيطان قد خبر الإنسان ومثالثه ومداخله وطرقه وطبائعه ولذلك إذا أتى الشيطان إنسانا أتاه من قبل طبائعه التي يعرفها وبطبائع الإنسان يغوي الشيطان الإنسان وإن الشيطان في معركته مع الإنسان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 فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين يعني الشيطان قال له الله ما بتلقاه شاكرين. ربنا قال ألقال الشيطان في البناء آدم طلع صح حاجة عجيبة خلاص رأى الشيطان مسبقا قال له والله أنا أجي بجاي وبيجاي عن أيمانهم أي من بين أيديهم من بين أيديهم من آخرتهم يكذر الآخرة ويفسدها عليهم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 المتاومة في إيقاع الإنسان يقول له أخي سوي الموضوع ده إذا قال لي لا لو ده حرام بيخليه وبيجي ثاني بعد ده يعني ما بيغنعه ده مع أنه سأزم أزم تاني بعد يومين يجيه يقول له أخي ريك تسوي الموضوع ده يقول له لا لا لا حرام بعد شهر ثاني يقول له رايق شنو كده أمشي شوف لك فتوى أمشي السفتي إلي يليك راسق شوية شوية ريبة عديلة نفس حسن ودي الناس بنوك شنو قد يود الناس البنوك لعد ما يدلل بيوتهم ويودوا ليهم العمدان في السجون شنو الواحد تدمرته الساسي بعموده شايل العمود وماشا وراجع من العمود وين يا ولية تقول لك لو بيجي في سجن فلان سجن مدرمان سجن كوبر سجن شنو الساسي هو بعمدان الظهد ما نجيب جاء مكتفي جدا بالله داليو الجروس اللي داليو دالله ما يكتفي بيها عايش على قدر الموضوع ده دا. الشيطان دال ليه خسمها إنت ما مزيد ما قال لي لا حرام تاني بعد شهر جو قال لي يا خيسم معه بل حلان. ما تخف بالحلال بعد شوية يقول لي يا أخي أكتب شك لا ما بقى. أقول لي واشتر المضاعة بعد ذلك يقول لي أكتب ياتفر المضاعة اكتب شك بعد شوية يقول له بتحله ما تخف لحد ما يودي لك في يوكوبرا بعد ذلك الناس طاقش هو في السجل الشيطان ده باستغل ده استغلال وقال لك أصلا يقول الحمد لله الشيطان تفرس الإنسان قل لبني ده ما تقول الحمد لله وفعلا ربنا قال وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ, إِبْلِيسُ في إنما كان صحيحا أنهم لا يشكرون أعوذ بالله ولا تَجِدُوا أثرهم شاترين والشيطان في هذه المعركة الصاخبة يأتي بكل حيله وبكل طرائقه وسيلته الأيمان الكاذبة وقاسمهما إني لكما من الناصحين وحيله المخاييس الفاسدة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين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 فإن إبليس استغل حرص آدم الشديد فاستغله وبالحرص أخرجه من الجنة لأن الله نهاه وإبليس أغواه وبالتالي أثر ما يستعمله الشيطان ضد الإنسان حرصه على الأشياء وبالتالي الحرص يقود الإنسان إلى التملك الباطل التعدي على حقوق الآخرين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 ني ما يتذاا كخذت لهوا مليارات قدامه ما بشيلها يقول لك الحمد لله ما بشيلها يقول لك حرام يا حريص ما بدخل حاجة اله لكن في باب النساء ضعيف ده بقى الشيطان ما بده في المال لا بيقول له اختلس لا انه بيختلس الشيطان ما ببارش الشيطان في الباب ده لا بقول له سرق لا بقول له اكسل لا بقول له سرق ده شيء لا ما تقول كده بيجيك من باب النساء ده كل عنده مليارات لكن مشكلته كلها مع الساكفتيرات ما مع الدولارات في ناس, ناس دولارات في دول كان جبت يبتل يمره قدامه ملك الدمان ما بعيد لها ولا بيستغل باشا غلا لكن لما يشوف القرش ده بالجحجة بالجحجة في القرش ده ممكن يضل ضلال يخش السجن يقتل يكذب يغش يخدع يشيل يلف ما عنده مشيرة، مشيت من جنس أي عنده مشيرة براو. في زوال مشيتة في النساء. ذولا النساء ذا الشيطان بجيههم ليك، وذات بيحيج جيهم. لأنه ناس روتانا ما خذلوا حاجته. هنا سجاتين الإنس ذاته هنا ما خلوا الحاجة. ناس روتانا كملوا النقصة. ذاتا إذا ذل ذلوا شيطان، شيطان جوابيته. ثاني إذا شيطان كيف؟ الشيطان في أصل الشيطان ما ما الشيطان على الأفلاق تاني عادي يجبوني الشيطان كيف يعني يعني الممثلات التي بأريانات ديال الشياطين أحترد معروفه فلانة بفلان ودي الغناية فلانة بفلان فلان وأكبر إشكال الشيطان بضل به الناس الغناء الغناء أنا متأكد أنه الشغل شغل الشيطان والدليل على أنه شغل الشيطان الناس تحدهم لنا ما مقتنعين من الغناء حرام ما شغل الشيطان يقول لك يا مولانا حرام أي حرام لكن يا اخي ما في علماء قالوا جائز يا علماء قالوا جائز ودي يا ثونه العلماء قالوا جائز وريني عالم ده شاف الخمش الاخواننا ولاد بيت بيرقصوا مع بعض في حفلة حفله ضيعت عالم ده وريني الله أعلم كان جبت البابا يحرم الكلام ده شفت البابا بتاع الفاتيكان المجرد ده, ده, ده كان جبت بقول ده حرام إذا لو كمان اصل ده انت ان بقول حرام هل سيطان ذاته عنه ثلاثين فتوى أقول لك حرام دي دائرة ليه حرام دي هو الله ما بيستفت فيه أقسمت بي ويجوز للمفتي أن يقسم على فتوى أقسمت بربي الغناء في الحفلات البساؤنات اللي يجيبونه النسوان والرجاء لغنه سوأ كان الراجل بغنه والنمر والله حرام ولا أشك لحظة أنه حرام ده اللي هو حرمة كمان ده حرام قافع لكن كنت عشق يقول لك الشيخ الفلاني ما الغناء ده حرام. انت متأكد؟ هاي حرام يا مولانا لكنك أكيد حياتنا دي منتهية هاي حياتنا منتهية؟ على شنو منتهية؟ المبي شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحديث في صحيح مسلم أن جرسوا صوت الشيطان انتهى الكلام الجرس شفت الجرس زال؟ صوت الشيطان يا أخي الناس في الصلاة الموبايل بدب غنراث عدل دو الصلاة الناس كانوا في الصلاة في ناس التوطح بشوية الصلاة كان ما حكاش عشوزنا الصلاة من كثرة ما النغم ذاته جاد يا اخوة الله الناس أش... أش... أش... شفت هنا ده خطر واستبزد من استطعت منهم بصوتك بالله واحد تتجابيك رفيتنا تجاعي بعد شوية يقول مش ميشيل عصائص يا زول خليك محترم ما بقدر ده مش شيطان واستبزد من استطعت منهم بصوتك تقول لي ما احراب؟ يا اخي صوت الشيطان ما يجب احراب كيف والله الشيطان بيدور الناس دورة؟ تعالي شو دي بالله يبقى شوية والله إلا تعرف الراجل إلا تعرف المرة بعد شوية دوت يأخذ واحد تلقى بغني كده أكفل الصوت عايل لهو بيغني براو قد تقول مجنون زور في التلفزيون بيغني أكفل الصوت وعايل وهو بيتحرك وينقص والله تقول له مجنون بس إلا تفتح الصوت يعني تفتح الصوت واستفزد من استطعت منهم بصوتك وفي الصحيح المسلم إن الملائكة لا تصحبوا رفقة فيها كلب أو جرس إن الملائكة لا تصحبوا رفقة فيها كلب أو جرس أي ناس معاهم جرس الملائكة, الملائكة بتخلوه تقول لي الموسيقى محرم لا جرس صوت الشيطان تبع المؤجية تاريك بشلو والكمان والأورجن يقوله شنو إذا كان الجرس المسكين الجرس المسكين ده سوط الشيطان الأورجن ده يقول شنو يعني يقول لك قال ما حرام أن العلماء الأفتب أنه الموسيقى حلال لو جشافوا الفتوى بتاعتهم أوصلت المجتمع إلى وين كان تراجع من فتواهم وكان قالوا الشيدي حرام لأن الفواصل ما دقيقة طيب يأتوا الحلال ويأتوا حرام. والموسيقى حلال لكن غناء بريء غناء بريء زي شنو غناء بريء زي شنو يعني زي شنو يعني كذا غناء بريء زي شنو طيب الغنى الموجود بريء ولا ما بريء الغنى اللي بيغنوه اللاذ حتى الان اللي الفنانين ده بيتكلموا عن العيون وعن الوجنات وعن شنو وعن الشعر الشيء ده بريء ولا مجرم بريء ولا متهم ده يا سوقنا ده ما في فواصل بعدين نفس الأولى ده اجتمعوا بنات العلماء قالوا بدون اختلاف حس الناس بس أخذوا الفتحة الأولى الراس الخيس الغنى حالات بس يكون بس هادي يقول لك بعد الباقي العلماء قالوا أن أفتوا قالوا بدون اختلاف النسوان براهم يغنوا الرجال يغنوا براهم الراجل ومدع يجي يغنوا مع بعض يغنوا هذا حرام. العلماء جوزوا الغنى قالوا الصورة دي من صور الغنى حرام. بعدها الموسيقى في الأخبار وفي الفاصل بين البرامج الدينية تبقى البرامج الدينية في التلفزيون وفي الإذاعات قبلها موسيقى وبعدها موسيقى هذا الناس مشوين من الموسيقى الفاطر ال ال الكلمة ال أي حاجة أجرى الصوت الشيطان تقول الشيطان ما الشيطان متمكن في حياة الناس الشيطان يستغل طبائع الإنسان حرص الإنسان على الأشياء الشهوة التملك، الصم الذي به يخرج الإنسان يخرج به إنسانا عن حد الإعتدال، وإن من أعظم أسلحة الشيطان في طبائع النفس البخل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، الشيطان يعدكم الفقر، الخوف على المستقبل، بسببه وقع من وقع وأكل الحرام من أكل وانحرف عن الجادة من انحرف إذن البخل وأعظم أسلحة الشيطان الغضب إذا غضب الإنسان لعب به الشيطان كما يلعب الصبي بالكرة الشيطان بعد ديادو يتمكن فيه أكيدا الواحد ممكن في ساعة غضب يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ويمشي المشنجة بالله بعد ما ينتهي من الكتل تعالي المنسان وديع نفس البناء آدم كان وديع بعد غضل الشيطان اللي عبيه كتل بعد الكتل يبقى وديع بالله اللي تمشي في السجن قاعد كده تلقى وديع ومسكين بالله الكتل كتل ده كتل هاي الكتل حاضر شنو تقول الله المرحوم استفزاوه وطيبه هو عمر شنو كتل استفزاوه الشيطان يعني اذا الشيطان يستغل الغضب في الإنسان والغضب حالة تمرد في دواخل النفس الإنسانية يؤدّيها الشيطان ويشعلها أيضا ليخرج الإنسان عن الوقار وعن عن الطريق السوي وعن السلوك السوي وعن الفهم السوي يخرجه إلى الإسراف دي من الأشياء التي يستغل الشيطان في الإنسان. الشيطان أخبر القرآن أنه يدرج الناس في الضلال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان ما نبدو لذول مرة واحدة براحة براحة درجة درجة لو جاءوا من أول مرة قال له تعمل الحرام ما بيعملوا ما بقوا لعمل الحرام يقول لهم سيطة عمل كذب كما جاء في تنبيس إبليس أن الشيطان جاء إلى عابد في بني إسرائيل ثلاثة شباب عندهم أخت واختهم داين اخرجوا الجهاد المكتوب عليهم التاتة فاليطلعوا قالوا اكتر زول نؤمنه على اختنا هذا العابد جحنسوا قال لي اخ اختنا دي ما بنأمن زول في بريسرائيل هذا كلها منحرفة إلا انت بستمتك لنا واختنا أبا فما زالوا به حتى لان قام قال لهم خلاص الاوضى دي كالبعيدة خلتها لي في الاوضى هناك وقال ليه قال أنا بخض الأكل وقت الأكل في مواعيده بخض الأكل في مشاريع بعد ما أخش وقت وأكله فيتم رفض شيل الأكل بتاعه وفعلا زمن أشخاص الزود بخض الأكل والديت بتجي سير أشخاص قال يا كل متجن مشارب كله ناس بيشوفوها أشترا وال لحد البن. لكن ما تقابلها شو بشيء تقولش ما تقابلها قال ما قال بس خدت الأكل، وقول ليها أسمعه. بعد خمس دقايق أفتح الباب شيل الأكل. وخذت الأكل وجب كده يمشي يخش البيت. تفتح الباب تشيل أكلها. بعد ما كان طي شوف مصشاري. قال لين حد في مصشاري دا ماش سودايا. أنت الناس ما أنت ما زرت أقيم. الناس المات خير عنو لا. ما دخلت في طعيم محل لا. ما دخلت في أوضة ليه. تاني الشيطان قال لي بس سلم عليها. يخال دي أخوانه ما فيشيل. ويتيمة. شيطان قال لي يتيمة. أدا سلام عشان تسوية تصم أدخل السرور على قلب أخيك المسلم فإن... فإنك تؤجر على ذلك بيقى يفتح الباب والله سلام عليكم صباح الخير قال لي أخذتها ما تأكل معها قال لي دماغا تأكل ضعيف ضعيفة كيف ما لقى زعل أنا أهلا بعيدين أكل معها سأتأكلها قال لي بس تأكل معه بس وتطلع طوالي سرعة سرعة بعد أكل تقوم جاري بيقى بعد الأكل يقوم جاري ثاني قال لي أخذتها اتولث معها لحد, الص... لحد بالليل بس مما المغرب تقيد؟ ما تجنب الثاني حرام من المغرب أمشي طوال بيتك بالله لحد ما ذنبها ذلعاب ذاته وبعد ما ذنبها أرسل خلاه أشتأل البت حملة وظهر عليها الحمس الشيطان قال له والله فضيحة انت حالتك مولانا والله فضيحة بجلاجه والله يجيبه في التلفزيح. وفي الحوادث وفي الأخبار يا حفاظه مش عليك على الدين اللي انت ده وعلى بجية رجال الدين اقتله كتلها ودفنا أخوانا جوا سألوا منا قال له يخذكم ديماسك وكذا وشال معه للفاتحة اغتنعوا قالوا زور طيب ما فقوا حاجة خلاص اغتنعوا ما, ما سألوا تاني لا قالوا كتلنا شنو حاجة الشيطان جاءونا التراسة أجي زور ورعوه طريب تركت الكفر كيف أي واحد جام خجلان ده ما شيخ كبير عابد من عبادهم ما دي ينضم فيه سكت ساكن أكبرهم قال يا أخوانا سمعوا والله أنا رؤية. لكن الظاهر من الشيطان واختنا دي الزول دا كتلة طوال التاني قال له والله انا شفت نفس الموضوع التاني قال له انا شفت ذاله ايوه واكتل الموضوع دا كده معناها الشيء دا ما يساكل نسوا حفروا وطلعوا اخته اللي هوها مقتولة اتلم البلد. اتلمت البلد كلها خدتوا الزول دا صنبوا لا رسلوا الراهن دا رسلوا عابين الشيطان بعد ما خلا مشهود دا وحبل المسنجة ما خلا لما انزحوا منه جاوب الليل ده ارته باكرا الصباح قال اسمع انا وقعتك في ده كله الان كان سجدت لي انا بفكك ادوني ليل فسجد له ثم فر منه الشيطان بعد ذلك كمثل الشيطان اجمع اهل التفسير ان هذه الآية نزلت في هذه القصة كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين خطوات الشيطان عشان كذا إخواننا والله أنا باستغرب الواحد في الجو طالع نازل مع بيت مركبة في العربية بتاعته طالع نازل مع زوجتك لما زوجت. أمك لما أمك. لا ما زوجتك أمك لا ما أمي حبوبتك لا ما حبوبتي شنو والله زميلتي وطانع نازل معه والعجيب أمام مرأة ومسمع من أسرتها يجي وصل جنب البيت ينزلها ويشجلها من جنب البيت يطلع بها عادي عادي جدا يقول لك ما في حاجة قال في نزاهة في شيطان اللي ما في شيطان الشيطان الطالة ما فيه شوف ما خلا رجل بامرأة رجل ما تقول لي شوفتك كان بيجيت شنو شنو كان بيجي ولا بيجي تسنين ما خلأ رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما والفتى اللي تطلع وتنزل دي مفروض ما تستحق إنها تكون زوجة لأنها كتبت انتحار في الزوجية بيدها انتهت تطلع وتنزل معك هممكن تطلع وتنزل مع غيرك بعدين الضمان شنو تطلع وتنزل معك وتأمنها إنها تكون زوجة وقم لعيانك قول ما بتطلع وتنزل معك بناتك ستبقوا سيترددون فيها تعمل أولادك ستأمنوا تدّيهم بناتك وشفعك تشيلهم بيجافاك وترددون وتعلمهم هي أس كأنك تفضل وتنزل معك هو لم يشوف المبثل والله ده الراجل منتكس الفطرة يقول لك ما في حاجة مولانا طيب اها لو اختكت بفطرة وتنزل مع ذلك بترضى اختكت جد جد ماشي بالكفل أمك لو عملت زوجتك لو عملت بترضى يا أخوانا كثير من الأسر تدمرت بمثل هذه الأمور والله العظيم قتيل من الأسرة تدمرت البرد في تلجأ رسائل غرامية في جواز زوجها الرقم يا بتعرفه يا بتعرفه في نسوان عند انشلاقة شديدة طوال تضرب الرقم من تلفونه يقوم يترد على بيس تقول الرقم لحقك ده كان ما نبذته يا ما عندك أخلاق ده, ده, ده عنده عيال زحي من الزل زحي من الراجل وفي رجال والله زي ما قلت لك الصلاة ده بجعمل فيها التهجد بيتهجد القرآن بيقرأ لكن قدام النسوان ضعيف ينهار قال عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري لم أرى ناقصات عقل ودين أذهب لنب الرجل الحازم من كنا لنب الرجل الحازم والله يوحي تلقى حازم بالله انت رجل كان لازم تخاف منه لكن قدام النسوان يرجف قدام النسوان والحريم يرجف وتلجئ شيخ بسجل في وحده شينه سنه والله زوجته تلقاء جميلة ودي والله ما ترضى شو خدام عنده تلقى مخلي زوجته وعياله وماشي متصيب في وحده زي دي اشيل يقول شنو السوداني بيقولوا كاتبوا كاتب داو اللي هو كاتب روسا براز كات داو ما عنده ما لقيت تفسير مبرر ما لقيت له تفسير مادي زوجته جميلة وبثناءه ومحترمة وعنده أعيال ولا حد يقولها وماشي هي متصيلاق واحدة ساقطة حتى من حيث النواحي الشكلية خلي النواحي القيمية والأخلاقية والجوهر حتى من النواحي الشكلية زوجته أفضل منها كل شيء خذوا دم باري المريض ماي ويقول لي ده آخر تفسير ولا هو كاتب نفسه في حلم الشيطان استحوذ عليه الشيطان ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسنى يا خزوان لما يكون كعب الشيخ كعب الناس كلهم بيقول كعب بقول لك لا كويس خالص لأن ده فترة منتكسة والله نسأل الله السلام والعافية شوفوا الشيطان ده ضل زود ده ودهوا قال ابن مسعود والحديث في مسند الإمام أحمد يقول الشيطان لا يدعو الناس قال مرة الشيطان على قوم يجلسون في مجلس يذكرون الله فيه فحاول أن يفرقهم فلم يستطع ذلك فرتك الناس ما قدر فأتى على مجلس يذكرون الدنيا بالقرب منهم فأغر بينهم عداوة والبغضاء حتى إذا اختتلوا قام أهل الذكر ليحجزوهم فتفرقوا شو شلون ذكرني بقناة قاعدي فطاع ما قدر عليهم ما خلوني أعمل مشكلة هذين يتفرجوا واحد واحد واحد على الورق قال أحجزك أحجزك صل على غصولي يا أخواننا صدق أسلم يا أخوانا, يا أخوانا باركوا. كده باركوا قالوا محجر بعد ذاك يزون مشاهد في الجسم في النهاية قوموني يعني. دومون بالطرق الملتوية الشيطان أصلا ملتوي وفي ناس أصلا ترأيكم في الحياة ملتوية وبالتالي الشيطان مكايده كثيرة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 من سلطان إلا أن دعوتهم أن دعوتكم فاستجبتم لي بس قلنوا وزلوا في راسل الشيطان يأتي ويستغل ويؤجد ما في طبائع الإنسان من انحرافات ومن اشكالات يحرق بها الإنسان عن الجاذة يسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الشيطان وكيده وأن يحفظنا وإياكم من همز الشيطان ونفسه إنه لي ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وإن من أكبر مكايد الشيطان ومداخله ولا سيما على الشباب الوسوثة والوسوات ولا سيما في العقائد والأحكام والعبادات والطهارة الآن شباب كثير جدا ما يستطيع يتكلم مقبوط يأتيه الشيطان بوسوس وتشفيق في الإيمان والتوحيد يجيب له أفكار لحد من الإنسان ينقبض ويسخل عليه الحزن وبعضهم الوسواس يتطور عنده فيصير مرضا نفسياً بالوسواس الوسواث وأعلم مئات الشباب من الذين يترددون على عيادات الأخصائيين النفسانيين والذين يترددون علينا في الفتوى والسؤال يقول لك يا خلال الشيطان دجاني أو أنا بجيني أفكار كده في الدين في الجنة في النار حتى في صحيح البخاري إن الشيطان لا يأتي إلى أحدكم فيقول له من خلق كذا فتقول له الله في فيقول لك من خلق كذا فيقول لك الله فتقول له الله حتى يقول لك ومن خلق الله قال فإذا جاءت هذا فاستعذ وانتهى وهنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الدواء الناجعة والعلاج القاطعة والناجحة مين الوسواس؟ اخواننا الوسواس علاجه ضفيف جدا ولينتهي الانسان الشيطان اجي للناس في الطهارة يتوضى في زول يتوضى عشرين مرة يتوضى في, في الوضوء بعد ما يتوضى يقول له خشمك ما عملته يدك دماء لناشفة ثاني يعين ثاني يعيد الوضوء في ناس يجوا في الصلاة والله انا بعرف زول بيصلي الضهر من وقت الظهر محد العصر يأزل بيصلي في الضفر والله بيصلي الظهر شفتة جمهة الظهر بيأزل طوال يقوم يصنظر يصلي ظهر عشرين مرة يعيد والله ماعرف زود برضو جاني الزود ده لما نجوه وقت صلي يبكي يبكي عديد. يبكي راسه عديد كدا. لا قادر يخلص الصلاح ويبقى كافر لا قادر يصلي مع المنازعات معنوا العلاج بسيط شوف أي العلاج بالوعي انت الوسوات ذمين منه الإجابة من الشيطان ليه أشان يقعدين عن العبادة المطلوب مخالفته معاكسته عكس الشيطان المطلوب أن تخالف الشيطان وأن لا تسترسل مع الوساوة يعني الشيطان جاء بقلب انت ما عملت خشمك قل لي انت مالك ومالي خشمك ولا خشمي يا اخي ما عملته الله يقبله اوه على سعيد الوضوء كان وضوك ناجس الله الوضوء، يقبل لك الوضوء وضوك صحيح لان انت في حالة مرضية ليس على المريض حرج جد لك انت صليت كوي قل لي يا اخي كان ليك ما تقبله انت وكت ده كتماسخ مع الشيطان وكتماسخ مع الناس في نوع والله يمسيخين مساخة ما ساقري مع الشيطان قل لا اسمع الصلاة دي ليه قاسك بلكان ليه انا بصلي بالله والله بيقبله من مناسة وعوجة انت بسا بعيد من مناسة ما اوضفت الانتهاء لكن كان جاء في الوضع مشيت معه بتمروقة في الصلاة بعد شوية في الايمان تقول انا كافر والله انا جاهد الشاب يعني خبرت الباب فتحت الباب الشاب دلت بأعلى صوت انا الجيران لا تكون تبعون حوضا ولا قولت الله بله. ما لا؟ قل لي انا كفرتها افضل بكث يا اخي في كافر بالبطه كفرت انت مؤمن ده لا ده مؤمن لا وتاجي الكيس فيك افر تفدي بيقول كفرت الكافر بيشوف نفسه صح انت كلمه ضايق كامل كفر جالس في السجده انت مؤمن يا اخي والله جزاك الله خير بس اخناطه انه مؤمن بالبكره انت مش متضايق طيب مالك انت مؤمن في اذونه لما يفر بيكفر عديل بيقول لك انا ما شل هو كفر حسب البابا ده حسبونا كافر ولا يقول أنه ليس مخصوص من كفره ذلك لأنه كافر جد جدا في زول كافر بيقول لك فتا بيقول أنا اهددك ألم تر أنها رسلناك سيقين على الكافرين تأذهم أذى لكن كون يتضايق ويبكي معناه مؤمن لذلك في الصحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عامل وسوة قال تلك نحض الإيمان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 وإن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل رحمة قال أوجه السموط وفي رواية مسلم قد وجه السموط قالوا بلى يا رسول الله قال ذاك صريح الإيمان صريح الإيمان ليس الوثوات والكلام الكعب صريح الإيمان التضايق مما تجد إنت إذا الشيطان جاب لك حاجات وتعليك وشكت لك يعني الاستاذ ده قال شنو؟ قال لي انا كافر قلت أنا كافر ليه؟ قال لي يا أخي الناس لما انطحنوا في رسول والناس دي كلها قامت أنا بقول الناس دي بيدوب نفسي جاي ماليه الموضوع ما بيستحي بينه بين نفسه قال ده ليه بيديك كافر وتخله بيديك كافر ولا في كفر يا أحمد ربك انت زور المسجد وبعدين بعد دع شوف لو الإنسان حس انه كافر الصلاة يجي يصلي ثاني خلاص يعبد الصراخ الشيطان حقق ما يريد ووصل الى مرتغه فلا تعطيه ما يريد يتدرج الشيطان بالإنسان حتى يصل به ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبيل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يا أبتي لا تعبدوا الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا من الناس من يصل إلى درجة عبادة الشيطان في موافقة الشيطان وبالتالي إياك أن تستغسل مع هذه الخواطر وهذه نقطة مهمة والله يا أخوانا ما أكون مبالغ أمبارح واحد سألني عن الوسواس، أول أمبارح زو سألني أول أول أمبارح خمسة سألوني يوميا يقول لك أنا كافر أنا الشيطان بجيب لي أقوال كلام ما بقدر أقول لك يا مولانا كلام شيء أقول لك أنا عارفه كيف عارفه وليك أصلاة الله موراني ما ما خلي حد ورانا بس انت مش في نفسك ومضايق ولا مضايق مضايق انت مؤمن وقول للشيطان ابعد مني لكن اياك ان تسترسل مع الخواطر تقول اي كده وثاني ترجع وثاني تبكي اياك ان تسترسل مع الخواطر علاج الوسواس علاج مفاهيمي تفهم الشيطان ده يشلو تخالفه تعرف انه انت ما كفرت تكون مصمم ومؤمن ده علاج الوسواس والله كم مشيت الازهر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 ولا له علينا سلطانا يا رب العالمين اللهم تقبلنا وتقبل منا وارحمنا يا رب العالمين رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثير